بسم الله الرحمن الرحيم ص را بل في كم أهل أهل من قبل, قبل ولا انه هو ذاك مكنون بك العذيب وهو انهم يقلب السماوات جثا وما بال ما فل في الخبا وهو ربنا على علمنا ناطنا قبل يوم إن كان يصبر علانا نهول وانقر عبع الأداء فالأجل إنه أفضل إنا إن إن ناثر القبال عبع كبشن بالعسر والوسرى وقصر عصورة كل سهدناه الكثير وقلقناه الحلمة وفقناه الخطار وهل ألا كانبه الخصم إذ تتوره الرقاب إذ على دارود فففع منهم قالوا نتقل خصمان دار بعضنا على بعض تحقون بيننا بالحق وهدنا وهدنا, وهدنا دارد أَنَّا نَعْدَلُ وَاللَّيْنَ عَدَلُ وَمَا إِذَا تُرُ فَقَالَ فَقَالَ في قَالَ وَلَمْ قَالَ وَعَنْ أَصْوَالِ حَافِلِ الْقَلِيلِ مَمَّا أَظْنَنَّا بُعْدًا مَا فَتَنَّا وَظْنَنَّا بُعْدًا مَا فَتَنَّا وَالْدَوْرَةَ فَالْدَوْرَةَ بَعْضُهُمْ يَعْلَمُ ديننا لهوعا ما كان له يَا نبات يا ذكر الذين علمت ولفوا ما في الارض فاحكم بين الناس وَمَا خَلَقْنَا مَا أَوَلَّقْتَهُ وَمَا بَلَغْنَا مَا بَلَغَهُ ذَلِكَ خَلْقُ الْمُلْقِينَ تَفْوُحَ وَيُوَقِّنَ الْمُلْقِينَ تَفْوُحًا مِنَ الْأَنْعَامِ أَمْ نَجَعَ الْمَلَّيْنَ لَعَلَّهُمْ عَلِيُّونَ وَأَحَدُ الْمُتَمِدِينَ بِالْأَلْقَاءِ أَمْ نَجَعَ الْمَتَفِينَ كَالْحُجَّارِ؟ ربما العليم له أول إذ هرغ عليه بالعجل يسوا فيناك فقال إني أحبط فلق عن ذكر ربي حساب ورب الجلال ردوها على أن يفطر ونحن يبسوك ونقول سليمان وأرق Thank <laughs> We're gonna it. نمن نمن ولا من من عنكم وذكر عبناء جندا عن علم فتحا الذي امر ابراكه متذكرين فيما يعنفها ذلك كان بيوقم وشرابا وعينهم قاصه يا لي هذا قلبي من هذا نبض وتغني مع عبد فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ وَتَقَرُّبٌ إِلَيْنَا قُلْ إِنَّمَا نُنَاهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا نُنَاهِى عَنْهُ إِلَّا مَنْ شَاءَ على العدو والسلام هم هم نبأ العدين أبأتم عنهم عيقين ما كان علم من من ملك الأرض يحيصون فَإِذَا سوف يتلون البخت فيه ان روحي فقاموا ساجدين فسجد الملائكه تبرهن اجمعوا الى ابيك تذكر وكان من الكتاب قال اني ثم منع عنك ان تسجد لما خلقت أتكبر من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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما 119. وألكم عليه من وَمَا وما أنا من المتكلفين 110. إن هو إلا ذكر للعالمين 111. ولتعلمن نبأه بعد حين